صلى الله عليه وسلم وفقه الله قول الله رب العالم تذبه إلى عيننا وحزرها إلى أهلنا نعم تذبه إلى يعيننا يعني لمرأة منك ففيها الإثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه فمعنى تجري بيعيننا يعني على مرأة منك يراها سبحانه وتعالى ويرعاها ويسيرها جل وعلا وقلت لكم أن الأعين والأيدي إذا وظيفة لا ضمير الجمع تجمع لأجل تشاكل الله والضمير الذي عندنا هنا ضمير جمع لكن مراد به الرد سبحانه وتعالى فهو ضمير تعظيم ضمير العظمة لكن جاء بصيغة ضمير الجمع فلا سبب أن تجمع الأعين مثل بأيدينا فلذلك نعم.